السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولقاء يتجدد وفضلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وأندى العالمين حيكون توقفنا في اللقاء السابق ويمكن فضلة الشيخ استطرد في جزئيات مهمة جدا عن معنى الأسوة الحسنة لما ننظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى وهو يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يؤكد إن العبد لا يبلغ بدرجة الخلق أو بحسن خلقه درجة الصائم القائم فيمكن حناخد مشهد صغير كده في حديثنا عن حسن الخلق مع فضلت الشيخ وبالتالي حنأكد قوي على أهمية حسن الخلق في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام يمكن حضرتك أكدت في مسألة التأسي المرة السابقة على معاني كثيرة لكن كثير من الناس قد تتأسج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرص على هذا في سمتها الظاهر فقط ولكنها أحيانا تنطوي على ركام من مساوي الأخلاق تسيء, تسيء إلى دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا. فيمكن برضو عايزين حضرتك نأكد على هذا المعنى أن مسألة التأسي لابد يكون في, في مرمى البصر خلق النبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرته آنفا إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم يعني درجه الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر يعني يقوم طول الليل ويصوم طول النهار ولا شك أن هذا من العناء المعنى بالنسبة للبدن نعم يعني أن يظل صائماً الدهر كله مثلاً وأن يقوم, يقوم كل ليلة نعم وده رجل مطلع بشغل حياتي ودنيوي إلى كيف يمكن أن يبلغ المرء بحسن الخلق العاري عن هذا الصيام الدائم والقيام الدائم وهذا القيام الدائم لأن المسألة يوم القيامة مسألة موازين كما تقول إنسان يأخذ ظاهر الالتزام وعنده سوء خلق سوء الخلق ده هتعرض لمظالم ده بيغتاب ده بيظلم ده بيهتك بيه عرضه ده بيأكل مال, مال ده نعم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما أتدرون من المفلس قالوا الذي لا درهم له والذي نار ولا دينار ولا متع قال لا المفلس يوم الخيامات رجل يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناته فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار حسن الخلق يأتي يوم القيامة لا خصوم له فالحسن اللي بيعملها ما فيش حد يأخذها يثبتها خلاص؟ ليه لأنه لا خصومة له ومن حسن الخلق الذي لا يعرفه كثير من الناس بسبب اختلاط المعاني المداراة يظن كثير من الناس أن المداراة نفاق ولذلك يقول لك أن أقول لي لا عور انت عور في عين ويواجه الناس بما يكرهون برغم إنه إنه إن, أن في الناس ما يقول نعم. لكن من الذي يقبل حتى لو كان منافقاً أن تقول له, أن تقول له منافق. يا منافق نعم. أو أن تثبت للناس أنه منافق تخبرك؟ لا أحد يقبل بهذا لكن يتصور أنه لو م يعني مدحه أو أن داراه بلاش مدحه داراه نعم. أن ذا نفاق أنا أريد أن أفرق وأبين للناس ما الفرق بين المداراة والنفاق نعم. عشان بس أفك الاشتباك مبين المعاني المشتبهها عشان كل واحد يعرف أين موضع وقدمه. النفاق يكون عادة لجلب مصلح. والمداراة يكون عادة لدفع مفسد. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها بصحيحين لما استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بئس أخ العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة إئذن له إئذن له لما دخل فرش له العباية وهش له وبش والكلام ده وعائشة سمعت ما قاله فيه ورأت ما صنعه معه فوجدت تباينا ما بين القول اللي وذمه فيه وما بين الفعل الذي أكرمه به فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفواهته إذا أنا لما فرشت له العباة لإن لسانه طويل لو دخل واعدت أي أعدة يقول لم يحترمني ولم نعم. يقدرني ولم كذا ده رجل سيء خد ده صفعته كذا كذا كذا كذا أراد أن يدفع أذاهه صلى الله عليه وسلم دفعته أذاه بإنني أكرمته احتزاز دي المدراء دي المدراء لكن النفاق رجل يريد أن يصل بيريد أن يحصل مصلحة، فيخلع على الذي ينافقه من صفات الكمال ما ليس فيه، وهذا الرجل اللي هو الذي ينافق وليس فيه هذه الصفات كما قال القائل إذا اقبلت عليه الدنيا أعطته محاسن غيره، وإذا أدبرت سلبته محاسن نفسه. الله يعني. يبقى هو اللي بيفهم كل حاجة هو اللي بيفهم في الزراعة والصناعة والتجارة والسياح والدين والأخلاق ويبقى عنده كل حاجة نعم. لدرجة انه بيصدق انه صار صورة الفضائل نعم. بعد ما يروح من المنصب يلاقي نفسه ما عندوش ولا ميزة حتى لو كانت عنده ميزة حتى لو كانت تسلب لا, أنا لا عايز اقولك نعم. لا هو ما كانش عنده الميزات دي كلها فلما يقال من منصبه ويلاقي نفسه بقى بني آدم زي خال زي خال الله يعني ابن تسع برضه نعم يلاقي يدور على الصفات اللي عنده يلاقي نفسه غبي، مش قادر يدبر حل نفسه مش قادر يفهم مش قادر يكرم فتسلبه محاسن نفسي لدرجة يشب في المحاسن التي هي فيه نعم تمام فنحن عايز أقول أي بني آدم بينافق يبقى بيطلب مصلحة أي من Adam بيدفع عن نفسه مدراء يبقى دسمان مداراة، فيبقى هذا هو الضابط ما بين المداراة، فالمداراة من حسن الخلق، ولذلك جديد. أنا منا، من المداراة من حسن طبعاً الخلق، طبعاً طبعاً طبعاً، مش عايز أقول هي من من من من من من قبة حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري، صلى الله عليه، ووهو لا يحتاج أن يداري، لأن اللي خلفه في نار جهنم. على طول لجلالة منصبه ومع ذلك كان يداري يعني مثلا مخرمة والد مصر المخرمة لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم غنم حنين والكلام ده مخرمة أسلم قال ابن وابنة على نشوف هنأخذ إيه من النبي فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وكان صوت مخرمة أجش مميز فسمع سمع صوته خارج الدار أم دخل على طول و له عباية والعباية دي مزركشة كده وبتاعه الكلام ده وبعدين طلع لمخرمة وقال له خبأت لك هذا يعني كي وزع على الناس أي حاجة بس إيه إنت حاجة لها. مخصوص يعني حاجة مخصوصة تمام فمخرمة أخذها وتبسم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال راضي يا مخرمة راضي يا مخرمة راضي يا مخرمة أنا, أنا مش لحد دلوقتي عايز أقول لما يقول رضي مخرمة ثلاث مرات كأن رضا مخرمها غاية لا تدرك واللي بقول الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام إيه صلّى الله طب لماذا لماذا يقول أو هذا إرضاء له وإعانة له على نفسه يعني النبي عليه الصلاة ربنا عز وجل قال له لعلك باخع النفسك ألا يكون مؤمنين أي قاتل نعم. نفسك ينتصل به الشفق على الناس على المخالفين له مش يبقى عنده غل عليهم وعايز دخالهم النار لا مشفق عليهم أنهم سيدخلون النار إلى درجة أنه سيقتل نفسه حزنا عليهم وكمده. أنهم لا يعرفون مصائرهم في الآخرة رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاحين فأنا عايز أقول المدارة من قبة حسن الخلق أيضا وزيك نصحنا مع عشر رجال ان يدير النساء وقال كلاما يعني أنا شايف ان مشاكل معظم البيوت سببها نوع من الغباء عند الرجل وعند الست والله والله 42 بالظبط كده نوع من اكل زي الزفت اكلك مش عارف ايه امم بالظبط يعني انا عايز اقول لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بعض الفاظ الحديث لما ال المرأة خلقت منضلع وين عوجي ضلع أعلى فإذا بتتخيمه وكسرته وين تركته ظل على استمرت أبي استمرت على تمام في رواية بقى قال إيه فدارها تعش بها دارها تعش بها ثلاث مرات يقول دارها تعيش بها صلى الله عليه يبقى النهاردة أنا عايز أقول إن كثير من مشاكل البيوت سببها عدم استعمال هذا الأصل اللي هو المداراة المداراة إنك أنت قد تخلع عليها من الصفات ما ليس فيها لذا تقي شرها دايو أفنا شخنا بوم لحير وحأقول قلتها موما قوي المداراتو تعين أحيانا للإنسان اللي بتعمل معه الفعل دا على نفسه لا مش تعينه, تعينه أحيانا تعينه دائما آه يعني يعني ممكن دالماً. ممكن تدخله في إطار الانضباط والاستقامة والالتزام بحس منك مداراة فبيحس يعني قصدي يعني بتصنع في الإنسان أشياء قد لا يصنعها شيء أخر غير مداراة بالضبط ما أنا معنا أنا قلنا المداراة دائما تتعلق بالعيب أنت بتدفع شر نعم. الشر دائما هو عيب نعم. عيب في الإنسان وأنا عايز أقول لو إن في إنسان عنده من الصفات مثلا عشرة عنده الصفاتين أو ثلاثة هنحطون في الصفات السيئة نعم سلبية سلبية وسبعة صفات إيجابية إيجابية وجميلة إذا قدرت تتعامل وتتحاشى الثلاث صفات الوحشة يبقى صار هذا الإنسان كاملا نعم ليه لأن طالما عرفت تتعالج العيب ما عادش عيب لك. نعم يعني أنا مثلا أول سيارة الكتاب في حياتي كان فيها عيب معين في الفتيس إن أنا كل ما أجي أن الغير الأولاني لازم تجعر كده فقلت الميكانيكي العربية دي ماشي زي العربية التانية دافئة كل ما أجي أني لازم تجعر كده فقال لي والله عندي غوشة في الفتيس عايزة تتغير قلت له كام قلبي خمسين جنيه قلت له غالي علي الكلام ده كانت خمسة ثمانين وما كانش فيه فلوس ولا كان فيه حاجة قلت له غالي علي لكن أنا مش عايزة تجع عايزة أنقلها كده تبقى خفيفة نعم <تبقى> فقال لي إيه؟ قال لي سايسها قلتها تبقى سايسها إزاي؟ قال لي تنقل بالطريقة الفلانية العربية دي اللي معايا لحد النهاردة أنا عندي سي... الحمد لله أكثر من سيارة الحمد لله لكن دي معايا لإني عزيزة عليا عزيزة على قلبي يعني. سايستها حضرتك؟ نعم سايستها؟ سايستها إطلاقا لم أسمع صوت النقلة الأولى طول ما نركبها إنما غيرها لو ركبها لازم تجعر معها لازم تجيب الصوت الـ الـ الصعب ده, الصعب ده. نعم. أنا بقيت بس يسهل لما سيستها بقت عربية كاملة زي بقيت العربية فالنهاردة لما يكون مثلا رجل ومرأة الرجل بيستفز بسرعة نعم. وعصبي المرأة إذا عرفت إزاي تتحاشى عصبيته يبقى الرجل صار كاملا للمعيش في عيب. نا. طب إزاي تتحاشى الغضب بتاعه؟ لا تستطيع أن تتحاشى إلا بالمدراء. سيسو يعني؟ بال كده. تسيسو. زي ما الأم بتقول بنتها بنت سيسي. ما إيه؟ آه. ليه السياسة؟ الكياسة في فن السياسة. نا. اللي احنا كنا نتكلم فيها. نا. فأنا عايز أقول المدراء دي جزء لا يتجزء من حسن الخلق ومش كذب وأغلب المشاكل الموجودة في البيوت زي ما قلت لك. هي مشاكل سببها نعم. عدم إحسان فن المدارة نعم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمنا أن المرأة من خلقها أن تمسح جميل الرجل عند أول مطب وأول غلطة نعم. يغلطها الرجل تقول له أنا ما شفتش معك يوم حل نعم. طب يعني حتى يقولون أن بعض الخلفاء مراتهم قالتهم نفسه أمشي في الطين حافية حشوف يعني زي اللي يقول لك مثلا كل يوم بيأكل كفيار وبتاعة يقوله نفسي أكل جبنة مش مثلا يعني <تصفيق> <تصفيق> فإزاي ابنة أكل مش جبنة مش وانت عملت أكل في البتاعة يقول لك أنا نفسي أكلها أشتهيها هي كمان لأنها مرات خليفة نفسها تمشي في الطين اللي العالم أرفانين من المشي حفيين واحدة تسمعنا الدوتور دي فقرية <تصفيق> <تصفيق> فالمهم عشان طين الملوك بيختلف عن طيننا هي. الطين بتاعنا الطراب والمية ابنما الطين بتاعهم عبارة عن نشارة خشب مخلوطة بمسك تمام فشوف بقى لما يعمل لها معجنة من نشارة الخشب المخلوطة بالمسك واخدرك والمسك ده غالي جدا هم. انا لما كنت مرة في الكويت واحد اخونا من بتوع العطور قال لي اموريك المسك وراني المسك اللي هو البدرة الكيلو كان ب 67 ألف جنيه كيلو كيلو المسك آه. اللي بيجيبه من الهند آه. اللي هو البودرة كان في ذلك الوقت لما سألت عنه 67000 هو للدينار الكويتي لمصري مصري نعم تمام وكان الدينار كويتي ب20 جنيه او م. 19 جنيه ونص تقريبا فطلع كيلو المسك ب 67 ألف جنيه مصري شاء الله خلاص فهو عمل لها مع جانة طين نشارة, خشب, نشارة خشب بمسك وقال لها لباصي بقى شب نزلت بقى برجليها في المسك والكلام ده بتاعه فالمهم حصل بينهم مشكلة في يوم من الأيام فقالت له إيه ما رأيته منك خيرا قر قال لها ولا يوم الطين يعني حتى يعني <تصفيق> لو, لو نسيتي كل جميلية ده, ده أنا عشان أعملك لك جانة مسك زي دي دي, دي بتكلف ملايين نعم <تصفيق> وأخذلك فالمرأة عندها خلق خلقت به انها تمسح جميل الرجل بقى مع اول غلطة وتقول له ما رأيت منك خيرا قط نعم تبس حاله القصة دي كلها نعم يبقى في هذه الحالة الرجل أحوج الى ان يداري المرأة من المرأة ان تداري الرجل نعم ليه لان غضبها وزي ما لك على طول بتمسح جميل الرجل بأستيكة يبقى المفترض ان هو يداريها أكثر وأنا أعتقد أنه محتاج أنه أبين يعني هذا المعنى أكثر من ذي لأنه أنا شايف أنه مشاكل البيوت اللي بتعرض عليها مم. كثيرة جدا يعني مم. في هذا يمكن فرضت الشيخ بي بي بيقول لنا كده بالمدارات تستقيم أمور بيوت المسلمين أو اللي إحنا زي ما الشيخ يعني يصدق على كلام الأمهات تقول بنتها سيسي أو الأب يقول لابنه سيس مراتك عشان الأمور تستقيم وعشان الأمور تمشي وعشان البيوت تستمر بعيدا عن هذا العراق الدائم في حياة المسلمين عند هذا المعنى نتوقف ونكمله بمشيئة الله مع فضيلة شيخ في حلقة مقبلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال سلام الله عليكم ورحمته وبركاته